في علم النحو ن س أ ل الله يتقبل منكم ا و م ن هذا العمل توقفت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة على تعريف الكلام وقلت أ ن الناظم أ و المصنف رحمه الله عرف الكلام ب أ ن ه ايه نعم بارك الله فيكم فقلت ب أ ن الكلام أ ح د يذكر ان شاء الله حتى تتم ا ل ف ا ئ د ة معنى الكلام أ و تعريف الكلام نعم بارك الله فيكم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع نعم بارك الله ف ي ك وهذا معنى الكلام تكلمت عليه في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة وهذا تعريف للامام الاجري آجر الله اجروم رحمه محمد ابن داود ا ل ص ن ه ا ج ي ه رحمه الله في الاجر الروميه كما قال المصنف رحمه الله اللفظ ه ا ل ل المركب المفيد بالوضع أ ق س ا م ه ثلاثه ة و أ ق س ا م ث ل اسم ث ة ا وفعل وحرف جاء لمعنى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وفعل وحرف هذه أ ق س ا م الكلام الثلاثه وهذه ا ل أ ق س ا م قيل ب أ ن ه ا ليس لها أ ص ل يعني بعض الذين يريدون تشتيت العلم أ و الطعن في العلم قالوا ب أ ن هذه ا ل أ ق س ا م ليس لها أ ص ل ولا يجوز تقسيم الكلام وهل هناك دليل على أ ن الكلام ا لثلاثة م ينقسم ق س أ رد على هذا القول الكثير من أ ه ل العلم وقالوا ب أ ن أ ق س ا م الكلام جاءت بالاستقراء وبالتتبع ف أ ه ل العلم أو أهل اللغة رحمهم الله اللغة تتبعوا كلام العرب كلام العرب فوجدوا أ ن ه لا يخرج عن هذه ا ل أ ق س ا م الثلاث اسم م وفعل وحرف اسم وفعل وحرف ليس هناك قسم رابع لهذه ا ل أ ق س ا م ل أ ن ن ا لو ذكرنا ج م ل ة ل ر أ ي ن ا فيها الاسم والفعل والحرف لذلك هذا ذكره المصنف رحمه الله ليبين معنى او كيف نفهم تقسيم الكلام فعرف اولا المعنى ثم جاء بعد ذلك باقسامه اي ما يتركب منه لان القسم هو أ ج ز ا ء يتركب من مجموع أ ج ز ا ئ ه فيصبح قسما و ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن ا ل ك ل م ة أ ولكن ا ل ل م و ك تكلم عن الكلام و الكلمة آه... عليكم السلام ورحمة الله هي اللفظ س ا ا م هي ل ل الموضوع لمعنى ا ل مفرد ا ل ل ك مثل ة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد م محمد والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات وافاد او لم يفد مثلا ان حضر محمد فهذا يسمى كلم أ و ت س أ ل هل قام محمد فهذا أ ي ض ا كلم ف ا ل ك ل م ة تتركب من اسم او معنى مفرد أ م ا الكلم ف ي ر د به ما تركب من ثلاثه ة كلمات سواء كان أفاد أم لم أم م سواء أفاد يفيد ف ف و م هذا ا ل ك ل ا م أن هذه ا ل الثلاثة للكلام أ ق س ا م يقرب لطالب العلم مفهوم الكلام من انه ينقسم الى ث ل ا ث ة اقسام اسم وفعل وحرف فالاسم له علامات يعرف بها و كما جاء في ا ل ت ح ف ي ا ل س ن ي ة للشيخ محمد محيدين بن عبد الحميد قال ا ل أ ل ف ا ظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إ ل ي ن ا عنهم فنحن نتكلم بها في محاورتنا و د ر و س ن ا و ن ق ر أ ه ا في كتبنا ونكتب بها إ ل ى أ ه ل ي ن ا و أ ص د ق ا ئ ن ا ولا يخلو واحد منها عن أ ن يكون واحدا من ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء الاسم والفعل والحرف ثم قال أ م ا الاسم في ا ل ل غ ة فهو ما دل على مسمى م اي دل على مسمى أ اسم يدل على هذا الشخص أ و هذا المسمى الذي يسمى به فهو يطلق عليه اسم تقول مثلا محمد هذا يراد به اسم هذا الشخص فيطلق عليه اسم وفي اصلاح ل النحويين ك ل م ة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان أ ي ليس ا ل أ ز م ن ة ا ل م و ج و د ة مثل المضارع والماضي والامر أ م من جملة ر تدخل ل أ س ا ء ف ي خ ج ويخرج منها منها الأزمنة الحرف فيكون ا ل ك ل م ة م ج ر د ة او الاسم مجرد كمحمد كما قلت او رجل او بيت او ت ف ا ح ة او عصا وغير ذلك قس على هذا كل هذا شيء فكل واحد من هذه الالفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون بذلك هذا يطلق عليه اسم وسنذكر علاماته ان شاء الله ثم قال و أ م ا الفعل فهو في ا ل ل غ ة الحدث أ ي حدوث شيء يقول تحرق القطار هذا حدث فهذا يطلق عليه فعل فعل, فعل أ ي حدث وفي الصلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها في عليكم اقترنت ل ل الله س ا ا م ورحمة و ب أ ح د ا ل أ ز م ن ة الثلاثه سواء الماضي أ و المضارع أو م او يطلق عليه المستقبل أ الحاضر أ و الحال او الماضي والمضارع والامر أ م ر الماضي والمضارع والأمر. فمثلاً كتب فانها ك ل م ة دلت على معنى في نفسها وهو ا ل ك ت ا ب ة واقترنت ب أ ح د ا ل أ ز م ن ة وهو الماضي كتب دل على الماضي وفي نفس الوقت هو دل على معنى في نفسه وهو ا ل ك ت ا ب ة أ ي كتب في الماضي و أ ي ض ا يكتب فإنه دلت هذه ا ل ك ل م ة في معنى أو معنى في نفسها وهو ا ل ك ت ا ب أ ي ض ا ولكن يقترن هذا بالزمان الحاضر فهو مستمر في ا ل ك ت ا ب ة يكتب و أ ك ت ب ك ل م ة دلت على معنى في نفسها أ ي الكتابه ايضا ا ل أ م ر لانك ت أ م ر ه أ ن يكتب أ و يؤمر ب أ ن يكتب فيدل بذلك أ ن ه يدخل في الزمان, الماضي في الزمان الامر م ض ي في ا ل ز ا ن ل أ م ويدل على معنى في نفسه وهو وهو الكتاب والألفاظ الكتاب على ذلك كثيرا نصر ينصر انصر فهم يفهم افهم علم يعلم اعلم وجلس ويجلس واجلس وضرب ويضرب و ض ر ب وقس على هذا والفعل الذي يدخل او ا ل ا ز م ن ة التي تدخل على الكلمه ة ف ت ج ع ل ا فعلا الماضي والمضارع و ا ل أ م ر فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم ففعل حدث قبل وقت تكلمي ا ل آ ن فهذا يسمى ماضي سواء كان ب ف ت ر ة ق ل ي ل ة أ و ب ف ت ر ة ب ع ي د ة هذا يسمى بالماضي نحو كتب فهما خرج س م ع أ ب ص ر تكلم وغير ذلك والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده يعني او أتكلم الآن فهذا يكون بعده فترة ر ق يكتب ب ة يسمى أيضا ي المضارع يكتب يفهم يخرج يسمع ينصر يتكلم يستغفر هذه تدل على الفعل المضارع ك ل م ة دلت على معنى في نفسها واقترنت ب أ ح د ا ل أ ز م ن ه ا ل ث ل ا ث ة وهو المضارع هناك ا ل أ م ر ما دل على حدث يطلب ما دل على حدث على يطلب حصوله بعد زمان التكلم نحو اكتب افهم اخرج اسمع عنصر تكلم فهذا الفعل الامر ا ن يؤمر او يطلب منه فعل شيء فهذا يسمى فعل امر وهو ي أ ت ي دائما بعد زمان التكلم بعد زمان التكلم بعدما ينتهي من الكلام يفعل هذا الفعل فيسمى أ م ر ف ي أ ت ي فيقول كل ا ق ر أ اكتب امشي فهذا بعد, هذه القول أو بعد هذا القول يكون فعل أمر فهو كلمة معنى فهو في ف ه دلت على ن س ا سواء كان هذا الفعل م ع معين ن ا ه شيء ويطلب حصوله بعد زمان التكلم فهذا يكون الامر أ م ر ه ذ يكون ا ل أ نعم فعرفنا نعم فعرفنا الاسم والفعل الاثم والفعل وهناك الحرف, وهناك الحرف والحرف في ا ل ل غ ة الطرف أو الناحية الطرف او ل الطرف ن ا ح ي ة أ ا ل ن ا ح ي ة وفي ا ل ص ل ا ح النحاه ك ل م ة دلت على معنى في غيرها ا ل ا س م والفعل نقول ك ل م ة دلت على معنى في نفسها أ م ا الحرف فهو ك ل م ة دلت على معنى في غيرها نحو من هذا حرف فوحده ليس له معنى نعم وحده ليس له معنى ولكن وحده له ليس إ ذ ا ق ل ن ا بغيره يضاف له المعنى مثل ذهبت من البيت ذهبت من البيت من ف أ ص ب ح المعنى هنا أ ن ك تبتدئ الخروج من البيت تبتدئ الخروج من البيت الخروج البيت تبتدئ ذهبت من البيت إ ل ى ا ل م د ر س ة مثلا فتبتدئ الخروج فذل المعنى لهذا الحرف ب إ ش ر ا ك ه مع غيره في أ ن ه يدل على الابتداء والحروف تنقسم حروف مباني وحروف معاني حروف مباني وحروف معاني وحروف مباني معاني مباني معاني المباني لا نهتم بها هنا تنقسم نهتم ع لان ي ك م ل ل الله ل س ا م ورحمة أ حروف المباني هي ا ل أ ل ف والباء والتاء إ ل ى آ خ ر ا ل ح الحرف الحروف حروف الحروف ر المراد غيرها كثيرة و أو والأمثلة ف في الهجائية أما هنا المعنى أو المراد من الحرف هنا الحروف التي يقال عنها حروف المعاني التي تدل على معنى في غيرها. نعم. والأمثلة على الحروف كثيرة منها من معنى نعم من وإلى وعن وإلى وعلى وفي وربى و الحروف ب ا والكاف والتاء ء و ت ولات وليت ى ولم ولا ولن ولو ولما ولعل وما ولات وليت وإن وثم وأو ومذ ومنذ ي ك ث ي ر ة جدا فهذه تعتبر أ و يطلق عليها حروف معاني أ م ا ا ل أ ل ف والباء والتاء فهي حروف مباني. حروف مباني واضح يا ا خ و ة حتى ا ل آ ن هل هناك شيء صعب هل ه ن ا ك شيء ص ع ب طيب طيب ب ن د أ في علامات الاسم فيكم برد علامات الاسم أي كيف نعرف أ ن هذه ا ل ك ل م ة اسم لكي نعرف هل هذه ا ل ك ل م ة اسم أ م لا قال أ ه ل العلم أ و أ ه ل ا ل ل غ ة أ ن أ ن ك حتى تتعرف على الاسم لابد له من علامات أي كطريق يوصلك إلى معرفة إلى أ ن هذا اسم أ م لا فعلامات الاسم قال ابن أ ج ر و م رحمه الله يعرف الواو والباء والتاء نعم حتى الامام إ م م ل ل ك ا إ ابن م ا مالك رحمه الله في أ ل ف ي ا ت ه قال بالجر والتنوين والندا وال أ ل ومسند للاسم تمييز حاصل ويعرف بعد أ ن عرف ا ل ك ل م ة وعرف ا ل ك ل م ة والكلم ذ كلامنا ر أقسام ا ك ل م ة يعني ق ل ل ك ا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف ا ل ك ل م و ح د ه كلمه ة و والقول و عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء ومسند للسم تميز حصل يعني ليس كلام عن الألفية ولكن كلام كلام بالجر للسم حصل ليس الألفية الاستشهاد الألفية يؤم تمييز من بها بآبيات قد يعني يعني عن أ م ر جيد ل أ ن ه ا العمده عند أ ه ل ا ل ل غ ة و ي س ي ر ة و س ه ل ة إ ن شاء الله تعالى على من يسره الله عليه ف حفظت يعني بعض أني كنت من أذكر الأعراب قديما الملحة ملحة ملحه الاعراب, أو الإعراب قال أ و ذكر فيها ع ل ا م ة الاسم أ ي ض ا فقال والاسم ما يدخله من و إ ل ى أ و كان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد وخيل وغنم م ومن وكم وذو والذي أنت ن ع طيب. طيب. فالمصنف رحمه الله قال فالاسم م رحمه ص ن ف ل ل قال ه يعرف بالخفض والتنوين ودخول ا ل أ ل ف واللام وحروف الخفض وهي من و إ ل ى وعن وعلى وفي وربى والباء والكاف واللام وهذه و ف القسم ي الوا والباء والتاء و ه الحروف على سبيل المثال وليس الحصر وان ل ي س ل ح ص ر و إ كانت الحروف كثيره ة التي ب ا يخفض الحرف والخفض هو الجر وهذا مصطلح عند الكوفيين واختلفوا مع البصريين مع بين أ ن الخفض الذي ذكره هنا على مذهب الكوفيين لان الامام, لا عليكم الله فيك محمد. الله الامام الأجر ابن اجروم محمد أبو عبد الله محمد الصنهاجي مذهبه على مذهب الكوفيين و أ ه ل ا ل ك و ف ة يطلقون على الجر يطلقون عليه الخفض فبدل ما يقول بالجر يقول بالخفض وضحت فهناك فرق بين البصريين وبين الكوفيين في بعض المصطلحات عند أو في اللغة الشيخ محمد عبد الحميد محيدي محمد من عبد ذكر في تحفته تحفه ت تحفة ا ل ث ا ن ي ة قال و أ ق و ل للاسم علامات يتميز عن أ خ و ي ه الفعل والحرف بوجود و ا ح د ة منها أ و قبولها فذكر هنا أ ن الاسم والحرف والفعل مثل الأخوة وبينهم رابطة الأخوة الأخوة رابطة ل أ ن ه م أ ق س ا م هذه ا ل أ ق س ا م بعد أن تجتمع تؤدي ج ت ت م ع إ ل ى شيء واحد وهو ا ل ك ل م ة لذلك قلنا أ ق س ا م الكلام, الكلام أو الكلمة تنقسم أو الكلام تنقسم الى ك ل ل ا م تنقسم إ اسم وفعل وحرف ولا بد أ ن يكون الحرف جاء لمعنى و إ ل ا فلا ق ا ل للاسم ع لما ا ت ي ت م ي ز ع ن أ خ و ي ه الفعل و ا لدينا ح ر ف مساعده ا ويجب ان يكون لدينا قبول م س ا ل ع ل ا م ا ت ويجب ان ي ك و ا لدينا ل ل مساعده أربع ويجب ان ي ا ل ك ث ر ة أ و ا ل ج ر و ا ل ت ن و ي ن ودخول الالف واللام ودخول, وح... ودخول حرف من حروف الخفض ودخول ح ر فاما من حروف ل خ ف ض ن ع ف أ م الخفض فهو في ا ل ل غ ة دي ضد الارتفاع نعم أخي محمد. محمد. هذا تعريف الإمام ابن تعريف محمد محمد الإمام أخي برجه هذا مالك الخفض ضد الارتفاع تقول مكان مرتفع ضده مكان منخفض وفي ا ص ل ا ح ا ل ن ح ا ة ع ب ا ر ة عن ا ل ك ث ر ة التي يحدثها العامل أو م او ناب عنها يحدثها العامل أ ما ناب عنها او بعد فترة من الشرح ان شاء بعد تعالى فترة من الله سنذكر ع ل ا م ة الخفض ا ل ا ص ل ي ة وما ي ر و ب عنها من العلامات ا ل ف ر ع ي ة وقال وذلك مثل ك ث ر ة الراء من بكر و ع م ر في نحو قولك مررت ببكر مررت ببكر طيب اخوه بارك الله فيكم احد معه ا ل ت ح ف ة ا ل س ن ي ة لان م ت ا ب ع ة الشرح مع الكتاب هذا افضل يعني لان ا ل ع ر ب ي ة لا بد لها من ذكر امثله لابد من متابعة المثال حتى يركز في ذ ن من بارك بكر الله فالكسرة الرأي فيكم في كقولك م ر ر ت ببكر و م ر ر ت فعل ماضي مرفوع فعل وفعل ا مررتو ببكر الباء ز ا ئ د ة و بكر مفعول به مجرور ب ا ل ك س ر ة فهنا جاءت ا ل ك س ر ة ا ل ت ح ف ة ا ل س ن ي ة لمحمد محيدين بن عبد الحميد ا ل ت ح ف ة ا ل س ن ي ة ب ش ر ح ا ل م ق د م ة ا ل آ ج ر ا ل ر و م ي ة ل أ ن ه ا تيسر و الشيخ محمد بن عبد الحميد محمد محمد بن عبد الحميد يعني جاء ويسر فيها من الشرح كثيرا فكانت ي س ي ر ة إ ن شاء الله تعالى مررت ببكر أ و هذا كتاب عمر هذا كتاب عمر ف ع م ر هنا جاءت مضاف اليه مجروب ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة فجعل عمرو ب ك ر هنا ماذا اسمان لوجود ا ل ك س ر ة في آ خ ر كل اسم فما دام ا ل ك ل م ة فيه ك س ر ة تسمى اسما أو يكون ذلك ع ل ا م ة على أ ن هذه ا ل ك ل م ة اسم وضحيت يا خ و ة كيف نعرف أ ن هذا الاسم بمجرد وجود الكسره ة أو أو أ الجر الخفض ل ن م او الجر ح د ا أ و الخفض أو الكسرة طيب طيب في صوت طيب ثم قال و أ م ا التنوين والتنوين ي ع نذكره ي ن من التجويد لما ندرس ندرس التجويد نفهم التنوين معنى التنوين ففي اللغة معنى التنوين هو التصويت تقول نون الطائر أ ي صوت الطائر عند النحاه و نون س ا ك ن ة ز ا ئ د ة تلحق آ خ ر ا ل أ س م ا ء لفظا وتفارقه خطا ووقفه ة ذ ا التنوين نون ساكنة زائدة نون ساكنة معنى نون نون زائدة تكون ز ا ئ د ة عن أ ص ل ا ل ك ل م ة وتكون س ا ك ن ة تلحق آ خ ر ا ل أ س م ا ء لفظا تنطق فقط وتفارقه خطا ووقفا إ ذ ا وقفت على ا ل ك ل م ة لا تنطق و إ ذ ا نظرت إ ل ى ا ل ك ل م ة لا تكتب لكن تنطق فقط هذا هو التنوين هذا هو التنوين عليكم السلام ورحمة الله ورحمة ن و ن س ا ك ن ة ز ا ئ د ة تلحق آ خ ر ا ل أ س م ا ء لفظا وتفارقه خطا ووقفا الخط هو ا ل ك ت ا ب ة والوقف هو إ ذ ا وقفت على ا ل ك ل م ة هذا التنوين إ ذ ا جاء على ك ل م ة فهي اسم كقولك محمد كتاب آية مسلمات فاطمات حينئذ وغير ذلك من الكلمات التي إ ذ ا أ ض ي ف عليها التنوين أ م ا ما يكون فيه ممنوع من الصرف والصرف هو التنوين إذا جاءت كلمة فيها لا فلا فالصرف التنوين الكلام الصرف بابه تنون تكون وسيأتي كلمة منع من صرف فهي في هو إذن عن فهمنا التنوين يعني أ ن ا أ س ي ر شيئا ف ش ي ئ حتى نفهم هذا الكلام إ ن شاء الله نعم ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ل ث ة من علامات ل س دخول ا ل أ ل ف واللام أو دخول ال أ و دخول ال واختلف الكوفيين والبصريين بين لفظ ال ولفظ الالف واللام, بين لفظ أل أو ألف واللام فصار الكوفيون والبصريون يختلفون في ذلك هل نقول ا ولام أ م هل نقول ال والخلاف كما قال غير واحد من اهل العلم لا يؤدي الى تعارض لا يؤدي إلى تعارض حتى قال اذكر م ل ح ة ا ل إ ع ر ا ب قال فيها على ما أذكر و آ ل ة التعريف ال فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد ف إ ذ ا دخلت أ و دخل ا ل أ ل ف واللام أ و دخل ال على الكلمه أ ص ب ح ت اسم مثلا تقول الكتاب البيت ا ل م د ر س ة الغلام الرجل فهذه أ س م ا ء لدخول ا ل أ ل ف واللام عليها أ وضحت دخول و أل عليها ا ل ع ل ا م ة ا ل ر ا ب ع ة دخول حرف من حروف الخفض التي ذكرتها والتي ذكرها الشيخ على سبيل المثال من و إ ل ى و ع ن و ع ل ى وفي وربا ولباء ا و ا ل ك ا ف و ا ل ل ا م ف ق ا ل ا ل ش ي خ محمد بن عبد ا ل ح م ي د د خ و ل حرف من حروف ا ل خ ف ض نحو ذهبت من ا ل ب ي ت إ ل ى ا ل م د ر س ة ف ك ل من ا ل ب ي ت و ا ل م د ر س ة اسم ل د خ و ل حرف ا ل خ ف ض ع ل ي ه م ا و ا ل و ج و د ل ل في أ و ل ه م ا فاجتمع في ا ل ا س م ع ل ا م ت ي ن ا ل خ ف ض و دخول الالف واللام ذهبت من البيت من هنا حرف جر البيت مجرور بمن و إ ل ى ا ل م د ر س ة إ ل ى أ ي ض ا وهكذا نعم نعم بارك الله فيك وحلوف الخفض ك ث ي ر ة منها من من ومعناها الابتداء, أو من معانيها الابتداء لان من لها معان اخرى ولكن من معانيها الابتداء م نحو معانيها الابتداء من سافرت من القاهره ة سافرت القاهرة من أو فتقول تنتهي إليه فتقول سافرت إلى الأسكندرية أو الى أ أو س ك ن د ر ي إ ل ا ل إ س ك ن د ر ي ه وعن عن هنا معناها أو من م ع المجاوزه ن ي ه ا ا عن القوس نعم رميت السهم عن القوس ونحن أ ي خرج من القوس فعن هنا تعني المجاوزة أي السهم م ج ا ا و ز ة أي ل جاوز القوس وعلى من معانيها الاستعلاء من معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل الكتاب على ا ل م ن ض د ة وهكذا ومن الفوائد أ ن في ا ل ق ر آ ن ت ت أ ي أو ي أ ت ي حرف على بمعنى فيه و أ و ق ا ت ي أ ت ي معنى فيه أ و معنى حرف فيه بمعنى على هذه يفهم هذه الذي يعني يدرس في تفسير القرآن القرآن البلاغة الأمور أو وفي ا ل أ ح ا د ي ث أ ي ض ا مثل ذلك كما قالت ا ل ج ا ر ي ة عندما س أ ل ه ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ن الله قالت في السماء ففي هنا بمعنى على أ ي أ ن ه فوق السماء ف وقول السماء ق و قول فرع فرعون لاصلبنكم في جزوع النخل وغير ذلك من ا ل أ م ث ل ة هنا في من معانيها الظرفيه ة من م ن ع ا ي ا الظرفية نحو الماء في الكوز ورب ا من معانيها التقليل تقول رب ا رجل كريم قابلني ربا رجل, رجل كريم قابلني ورب تاتي بمعنى التهديد كما في قوله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هنا تأتي بمعنى التهديد بمعنى تأتي جاءت رواية ربما و ا ي ة ر وجاءت رواية ربما نعم رب و ا ي ة ر م نعم ا رب رجل ب ا ر كريم الباء من معانيها ا ل ت ع د ي ة يعني كل حرف من هذه الحروف لها معان ك ث ي ر ة ولكن المراد هنا بهذه المعاني التي ذكرها الشيخ الباء من معانيها ا ل ت ع د ي ة نحو مررت بالوادي مررت بالوادي نعم الكاف أ ي ض ا من معانيها التشبيه الكاف من معانيها التشبيه نحو ليلى كالبدر أ و محمد ك ا ل أ س د هنا التشبيه في ا ل ص ف ة وليس في ا ل ه ي ئ ة يعني نقول محمد ك ا ل أ س د في أ ن ه محمد يشبه ا ل أ س د في خلقه ت مثلا ولكن في صفته أ ي في الشجاعه ة تقول ت كالأسد محمد ا أي في ش ج ع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ك م ترون ربكم يوم ا ل ق ي ا م ة كالبدر في تمامه لا تضارونه نعم لا تضامونه هنا تشبيه الله تبارك وتعالى لا الله ليس تبارك تشبيه ا ل ر ؤ ي ة أ و المرء بالمرء و إ ن م ا بالوضوح تشبيه في الوضوح والظهور اي ان الله تبارك وتعالى يظهر للناس واضحا ليس بينك وبينه شيء ن س أ ل الله أ ن يرزقنا النظر إ ل ى وجهه الكريم يوم القيامة يوم في جنتهم أمين وهذه من أ ن ع م ما ينعم الله تبارك وتعالى على أ ه ل الجنه ة أن ن ي ر و فنسأل الله ان ل ل ه يرونه ا ا ل ل ل ذ إلى ه الجنة الجنة آمين النظر هذا الوقت فنسأل الله أن يرزقنا هذا امين هناك اللام من معانيها الملك. الملك تقول المال لمحمد المال لمحمد كل هذه حروف خفض تخفض نقول المال لمحمد الارض لعمر عليكم السلام ورحمة الله ورحمة وبركاته نعم فاللام هنا ح ر ف جر يخفض ما بعده فتقول اللام هنا, اللام هنا للملك ا ل هنا ل ل م و ت أ ت ي للاختصاص أ ي ض ا و ت أ ت ي للاختصاص تقول الباب للدار أ ي هذا الباب خاص بهذا الدار أ و بهذه الدار والحصير للمسجد فهنا ي أ ت ي للاختصاص دعم وهناك أ ي ض ا لام للاستحقاق نحو الحمد لله الحمد ل ل هنا ه اللام للاستحقاق أ ي أ ن المحامد كلها ل ل ا ه تبارك وتعالي ا ل م ح ا م د كلها ل ل ه تبارك وتعالي س م ق ا ل رحمه الله ومن ح ر و ف ا ل خ ف ض ح ر و ف ا ل ق س م و هي ث ل ا ث ة اقسام و هي ث ل ا ث ة ا ح ر ف ح ر و ف ا ل ق س م و هي ث ل ا ث ة ا ح ر ف ا ل ا و ل ا ل و ا و وهي لا تدخل إ ل ا على الاسم الظاهر نحو والله ونحو و الطور وكتاب مسطور ونحو و التين والزيتون وطور سينين نحو فهذا القسم لا بد فيه من شيء عظيم يقسم به والله والطور ل ل ه و ا فالواو ت أ ت ي على الاسم الظاهر فقط ن ق ل ح ر ف ا ل ث ا ن ي ا ل ب ا ء ا ل ح ر ف الثاني الباء ولا تختص بلفظ دون لفظ ما فهمت ممكن اسم كلها قال الجلالة على شيء ي ع ن ي ا ل أ ح ر ف ا ل ث ل ا ث ة ي ع ن ي و ا ل ل ه و ب ا ل ل ه و ت ا ل ل ه و ا ل ل ه و ب ا ل ل ه و ت ا ل ل ه هي ت ا ل ل ه أو ا ل ت ا ء لا ت د خ ل إ ل الى ع لفظ ا ل ج ل ا ل ة ا ل ت ا ء لا تدخل إ ل ا على لفظ الجلال كقول الله تبارك وتعالى واتى الله ل أ اكيد ان اصنامكم فليس هناك اسم يدخل على غير او على تا ء غير الله تبارك وتعالى لفظ الجلال والباء ليس يختص باسم معين أ و لفظ معين كقوله بك لاضربن الكسول بك لأضربن او ل ك س ل أو بالله لاجتهدنه وهنا بك لاضربن الكسول ليس قسم و إ ن م ا جاء لي التحذير لي أو أو ا ل ش د ة أ و قريب من ذلك والقسم ا ل أ و ل ال ال وهو والله هو قسم معظم لا بد من تحقيقه وبعض أ ه ل العلم قالوا بان بالله لأفعل كذا أو تالله أو كذا يكون قسم محتمل فيه الرجوع عنه بخلاف ا ل أ و ل الذي فيه لا بد من كفاره ل علمي نقلوا ذلك فيما أذكر هنا نعم وضحت الآن الحروف فيما الآن أذكر هذه علامات الاسم الخفض, الخفض والتنوين والندا وال وحروف الندا ذكرها أ و ع ل ا م ة النداء مثلا يا محمد يا علي أو أشبه ذلك ذكرها ل ذ ك ا ل إ م ا م ابن مالك في أ ل ف ي ت ه بالجر والتنوين والندا وال ومسند للاسم تمييز حصل هذا أو هذه ا ل م س أ ل ة وضحت في علامات الاسم ان شاء الله نعم لان هذه تيسر علينا أ م و ر ك ث ي ر ة لما ن ق ر أ ج م ل ة فنخرج منها علامات الاسم او نخرج منها الاسم فذلك يجعلنا نبحث في العلامات نرى هل هذا الاسم منون او مضاف اليه حرف ج ر او اليه الالف واللام وغير ذلك فهذا يعني يقرب الينا هذه ا ل م س أ ل ة ان شاء الله تعالى طيب ان شاء الله يعني يكون ع ن ي ي في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة علامات الفعل وهي ي س ي ر ة ان شاء الله تعالى مثل علامات الاسم ف نتكلم إن شاء الله تعالى في المره القادمه ة إن أراد ا ل ل لنا واللقاء علامات الفعل والحرف إن ش ا ء ا ل ل ه عز وجل و أ ه م ما في ا ل أ م ر أو في اللغة العربية عموما التدريب ل العربية ل غ ة عموما ا العملي ك ث ر ة ا ل أ م ث كثرة ل ة ا ل أ م ث ل ة لا بد من التمرين على ذلك يعني أ ه ل العلم أ ه ل العلم د م كانوا يدرسون ا ل ل غ ة كانوا كلما تعلموا م س أ ل ة طبقوها يعني تعلموا علامات الاسم مثل اليوم يذهبوا لبعض الجمل ويطبقوا عليها ب أ ن يخرجوا ا ل أ س م ا ء فان شاء الله تعالى الذين حضروا, حضروا اليوم ي ع ن ي ي أ ت و ا ببعض الجمل سواء من ا ل ق ر آ ن أ و غيره ويخرجوا من هذه الجمل الإسم علامات الاسم حتى تتم ا ل إ ف ا د ة إ ن شاء الله تعالى من هذه المجالس فنسى و... ينفعنا نتقبل منا ومنكم ونسى أن وارزقنا منا ومنكم العالمين سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد إله إلا أنت نبينا أستغفرك وأتوب الله صالح الأعمال الله وإياكم بالعلم العمل الحمد اللهم لا إلا الله وتقبل لله إله إليك وصلى به وأتوب رب وبحمدك وبرك وسلم على محمد أشهد على وعلى اله وصحبه وسلم و إ ي ا ك م نفع الله بكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته